فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بأهيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ طفوا على النار فطاروا بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون وقالون إن هي إلا حياة الدنيا, الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو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 وللدار الآخرة, الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا